فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق, فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها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 يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من خمر اللذة للشاربين من عسل مصفا ولهم فيها وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ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 والذين اهتذوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره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 كالذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أَفَلَا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟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 الرسل بعد ما تبين لهم الهدى لا الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلمون والله, والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَيُحْقِنَكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجَ آدَانَكُمْ هَٰؤُلَاءِ أَنْتُمْ ها